بسم الله الرحمن الرحيم يس سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط يقول لقد حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعماقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلف فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وقشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر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 مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أأنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَن اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلى con Oh, <laughs> مِن نَخِيلٍ وَأَعنابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ مَِّةُم بتُل الْ الأأَوبو منِ أَ خُصِهم وَمِْ للها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة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 إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتهم Amen. نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا فتعبدوا الشيطان إنه لكم عذو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم وشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأما يبصرون كسه في الخلق أفلا يعقلون T hai e wayya وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ قُل مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اي ان يقولوا لكم فكون فسبحان الذي بيده كل شيء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء